بسم الله عندك يا ولد المصنف مسمى الذي ألف هذا الكتاب سنت محمد بن محمد بن علي بن داود الصنهاجي المشهور بماذا اشتهر هذا المصنف نعم اشتهر هذا المصنف وهو الاجرومية يقال له اجرومية نسبة الى هذا الشيء الذي اشتهر به ابن اجروم بضمي الجيم ومد الهمز ابن اجروم وهو ممنوع من الصرف اجروم العلمية والعجمة ابن اجروم اجروم من أراد أن يخوض في فن من الفنون، فما هو الذي يلزمه قبل الخوض؟ نعم معرفة المبادئ العشرة أو يلزم التصور ومعرفة هذا الشيء الذي أراد أن يشرع فيه، أراد أن يشرع فيه حتى يكون على بصيرة ويحصل ذلك التصور بمعرفة المبادئ العشرة، فما هي؟ المجموعة في قول من نظمها إن مبادي كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبةه الواضع والاسم ونسبة الاستمداد حكم الشارع بقي مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع حاز الشرفه طيب احسنت فما هو حد هذا الفن هو علم بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية إعرابا وبناء أحسنت وما هو موضوعه نعم الكلمات العربية من حيث البحث عن أحوالها من الإعراب والبناء هذا موضوعه موضوعه أنه يبحث في الكلمات العربية وعن أحوالها حيث العراب والبنى هذا الذي ذكر معناه الصلاحي فما معناه اللغوي النحو له معاني كثيرة منها القصد والمثل والشبه وأيضا نعم والمقدار والجهة والقدر والقسم والبعض جاء نحو القوم أي بعض القوم له عن كثير منها ما شرني إليها أمسى. وما هي فائدته؟ فائدة هذا الفن يا ولد. إحنا ندرس هذا الفن. فما هي فائدته؟ نعم صون اللسان عن الخطأ في الكلام وفهم أيضاً كلام الله وكلام رسوله. أحسن. وشرف العلم بشرف المعلوم. وانت يا أخي هذا العلم ما هي نسبته إلي العلوم ينسب نعم ينسب العلوم علوم اللغة وهو علم من علوم اللغة وأشرفها ومن الذي وضع هذا الفن عند من من وضع هذا الفن أبو الأسود أدي نعم واسمه ظالم ظالم ابن عمر وهو محدث. طيب. هذا العلم اسمه علم النحو. أحسنته. ويسمى بأعم من هذا علم اللغة. أحسنته. وقال تعلم اللغة. ويقصدون النحو. يطلبون هذا. تعلم اللغة. تعلم اللغة العرب ويقصدون النحو. طيب استمداده يا عبدالله من ماذا يستمد هذا العلم من كلام العرب أحسنت وحكم الشارع فيه أنه واجب وجوبا كفائي طيب وما هي مسائله من مقصود بذلك أي القواعد أحسنت مسائله أي القواعد الباحثة عن أحوال الكلمات العربية حالة تركيبها هذا معناه مسائله أي قواعده الباحثة عن أحوال الكلمات العربية كقولهم حالة تركيبها كقولهم الفاعل مرفوع المبتدا مرفوع الخبر مرفوع المفعول منصوب فهذه مسائل النحو هذه مسائله هذه القاعدة التي تبحث عن هذه الأشياء عن أحوال الكلمات العربية حالة تركيب فمن مسائله ما سمعته الفاعل مرفوع، المفعول منصوب الحال منصوب إلى آخره بسم الله نأخذ ندخل في الموضوع بسم الله قال المصنف رحمه الله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الكلام له معنيان معنى لغوي ومعنى الصلاحي والمصنف ذكر المعنى الذي هو يريده وهو المعنى الصلاحي وسيأتي الكلام عليه وأما معناه في النغة فهو كما ذكر بعضهم أنه اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد فهذا هو معنى الكلام في اللغة اسم لكل ما يتلفظ به الشخص يتكلم به الشخص سواء كان مفيدا أو غير مفيد وأما قول من يقول أن الكلام في اللغة هو ما يطلق على كل ما أفاد سواء كان لفظا أو غير لفظ كالخط والإشارة وغير ذلك من الأشياء فهذا غير صحيح بل الكلام في اللغة هو ما أشرنا إليه اسم لكل ما يتكلم به هذا معناه اللوائي سواء كان مفيدا أو غير مفيد وهذا فيه نظر الأخير سواء كان مفيدا أو غير مفيد بل الكلام في اللغة يترادف مع الكلام للصلاح عند النحويين فلا يطلق إلا عن مفيد وأما غير المفيد فيقال كلام غير مفيد بالقيل كلام غير مفيد. فلذلك ابن جني وهو من أمة اللغة يعرف الكلام بتعريف يترادف مع التعريف الصلاحي. فيقول كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه. هذا جميل التعريف اللغوي. كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه. فهذا أحسن ما يذكر في تعريف الكلام اللغوي. فكل لفظ استقل بنفسه وجنيت منه ثمرة معناه فهذا كلام في اللغة هذا كلام في اللغة كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه فكل لفظ جنيت منه الفائدة وكانت ثمرته الفائدة فهو كلام في اللغة فعلى هذا لا فرق بين الكلام اللغوي والكلام الإصلاحي النحوي فكله يطلق على ما كان لفظا مفيدا على ما كان لفظا مفيدا وأما غير ذلك فليس بكلام ما لم يكن على ما ذكر من الحد فليس بكلام فإن أقلق عليه قول أو أقلق عليه كلام فبالتقييد وقل لهم في أنفسهم قولا بنيغا كلام غير مفيد يقال كلام ما الإطلاق كلام لا فيقيد بأنه غير مفيد فهذا إن شاء الله هو الأقرب وأما ما تجده في كتب اللغة أن الكلام في اللغة أعم من الكلام للصلاحي فيطلق على ما كان لفظا وغير لفظ كالخط والإشارة وحديث النفس وما يفهم من حال الشيء فهذا فيه نظر بل الكلام اللغوي والصلاحي مترادفان إنما بعضهم يذكر مثل هذا فيريد مغزا عقدي كالأشاعرة يقول الكلام من هذا يطلق على الإشارة ويطلق على حديث النفس فهذا غير صحيح فلا يطلق على حديث النفس كلاما إلا بالقيد تكلمت في نفسي قلت في نفسي كذا أما على الإطلاق فنأ هذا بالنسبة للمعنى اللغوي وأما المعنى للصلاحي فكما ذكر المصنف الكلام هو اللفظ وقوله الكلام أل هنا للعهد أي الكلام عند النحويين الكلام النحوي ما هو الكلام النحوي هو اللفظ المركب المفيد يعني أن الكلام النحوي لا بد أن تجتمع فيه هذه الأربع الأمور وهذه الأربع القيود فإن تخلف قيد من هذه القيود الأربعة فليس بكلام عند النحويين فلا بد أن يكون لفظا والمقصود باللفظ هنا هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، فهذا هو المقصود باللفظ. ما يتلفظ به الإنسان، فكل ما تلفظ به الإنسان مفيدا أو غير مفيد،, مفيد قال له لفظ، نقل له لفظ، فهذا هو معنى اللفظ عندهم. الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، والحروف الهجائية معروفة مشهورة. تبدأ بالألف وينتهي. بالياه تنتهي بالياه فما كان كذلك فهو لفظ كقولك زيد هذا لفظ وكقولك غلام زيد هذا لفظ وكقولك زيد قائم هذا أيضا إيش لفظ فكل ما كان صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية فهو لفظ أفاد أو لم أو لم يفد فهو لفظ هذا بالنسبة لمعنى قوله اللفظ من حد الكلام ثم قال هذا معلم الصلاح وأما المعنى اللغوي لفظه الطرح والرمي أكلت التمرة ولفطوا بالنواه ولفطوا بالنواه أي طرحتها ورميتها لفط النواه فهذا المعنى اللغوي وأما الصلاح تقدم فاللفظ له معنيان معنى لغوي وهو ما سمعت الطرح والرمي أكلت التمرة ولفطوا بالنواه أي طرحتها ورميتها والمعنى الصلاحي الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية أفاد أو لم يفد فهو ما تلفظ به الإنسان فكل ما تلفظ به الإنسان فهو لفظ وخرج باللفظ, خرج باللفظ الخط والإشارة الكتابة والإشارة فإذا قال الشخص مثلا كتب زيد قائم هل يقال هذا لفظ ليس بلفظ لأنه ما تلفظ به وإنما كتبه أو قال هكذا يا أخي ويريد منه أنه إيش يقوم أو قال له هكذا إشار لي يريد منه أنه يجلس فلا هذا لفظ فليس بلفظ وإنما هو إشارة فخرج باللفظ الكتابة والإشارة وما كان من بابهما من حديث النفس فهذا ليس بلفظ طيب قوله المركب التركيب في النغة وضع شيء على شيء سواء كان على جهة الثبوت أو لا فهذا هو معنى التركيب في اللغة وضع شيء يضع شيء على شيء فهذا تركيب يسمى من حيث اللغة وأما في الصلاح هو مشتمل المقصود به في الصلاح ما كان مركبا من كلمتين فصاعدا التركيب هو الكلام المركب من كلمتين فصاعدا يقال له تركيب زيد قائم هذا تركيب أم ليس بتركيب تركيب لأنه تعلّف كما ترى من كلمتين قام زيد أيضا لكن المقصود هنا التركيب السنادي المقصود به هنا في هذا التعريف التركيب السنادي وهو المشتمل على إسناد كلمة إلى أخرى زيد قائم قام زيد وأوضح من هذا هو الذي يشمل على نسبة حكم إلى اسم. هذا هو المقصود هنا بقولهم التركيب الذي يشمل على نسبة حكم إلى اسم. زيد قائم. فما هو هذا التركيب سما؟ تركيب سنادي لأنه يشمل على نسبة حكم وهو القيام إلى من إلى زيد. فما كان مشتملاً على نسبة حكم إلى أو نسبة حكم نعم إلى اسم يقال له تركيب سنادي. قام زيد هذا يش تركيب إسنادي بعلة بكا بعلة بكا هل هذا تركيب إسنادي لا ما يقال له تركيب لأنه مشتمل على المقصود فقوله المركب أي تركيب إسناديًا وهو ما كان من كلمتين فصاعدا ما هو التركيب إسنادي هو الذي يشمل على نسبة حكم إلى اسم زيد قائم هذا تركيب إسنادي لأنه مشتمل على نسبة حكم وهو القيام إلى من إلى زيد قام زيد نام زيد جلس زيد أكل زيد هذا تركيب سنادي وليس ليس بتركيب سنادي سنادي ليش لأنه اجتمل على نسبة حكمه الأكل أو النوم أو الجنوس إلى آخر لأنه كلا اسم آخر وهنا سمعت الفاعل فهذا هو المقصود بقوله المركب لأن نوع التركيب كثير سيئاته معكم في غير هذا الكتاب والمقصود هنا خصوص التركيب الإسنادي الذي سمعت ضابطه قال المفيد المقصود بالمفيد هو الذي يفيد فائدة يحسن المتكلم السكوت عليها هذا المقصود بالمفيد ما أفاد فائدة يحسن المتكلم السكوت عليها يقال له مفيد قام زيد هذا كلام مفيد أو غير مفيد مفيد لأنه لأن المتكلم أحسن السكوت على كلامه بحيث لا يبقى المستمع ينتظر شيئا آخر فهذا معنى المفيد عند النحاء هو ما أحسن المتكلم السكوت عليه بحيث أن المستمع لا ينتظر شيئا آخر قام زيد زيد قائم جلس زيد أكل زيد نام زيد ذهب زيد فهذا كله مفيد لأن المستمع استفاد فائدة فائدة من كلامك هذا ولا ينتظر شيء بعد ذلك لا ينتظر شيئا بعد هذا الكلام ولا يشترط فيه كما يقول بعضهم في المفيد أنه يشترط فيه أن لا يكون معلوما عند المستمع لا ما يشترط حتى ولو كان معلوما وتكلمت به فإنه مفيد السماء فوقنا والأرض تحتنا والنار حارة هذا مفيد أو غير مفيد مفيد، فبعضهم يقول اشتراط المفيد أن لا يكون معلوما عند المستمع، هذا مو صحيح. سواء كان معلوما أي الفائدة فائدة هذا الكلام معلومة عند المستمع أو غير معلومة، فمدام حصلت الفائدة فهو كلام مفيد عندهم، وأما اشتراط أن يكون أن تكون الفائدة غير معلومة عند المستمع فهذا ليس بشرط. سواء كانت معلومة، كقولك السماء فوقنا. والارض تحتنا والنار حارة أو كانت غير معلومة كقولك زيد قائم إذا كان ما يعلم قيام زيد قبل وإنما أخبرت فعل القيام فلا يشترط معلومية الفائدة قبله أي قبل التكلم سواء كانت معلومة أو غير معلومة قال المفيد بالوضع قوله بالوضع المقصود به أن الألفاظ المستعملة في كلام المتكلم أن تكون من الفاظ العرب، تكون من الفاظ العرب وهذا هو الصحيح في قولهم بالوضع وهو المشهور. أن الفاظ التي استعملها المتكلم من الفاظ العرب، فإذا استعمل ألفاظاً غير الفاظ العرب فهذا ليس بكلام نحوي، ليس بكلام نحوي وإنما هو كلام لغوي، كلام لغوي لأن الكلام في اللغة أعمّ إش من الكلام النحوي. سواء كان بألفاظ العرب أو بغير ألفاظ العرب متى ما حصلت فيه فائدة فهو كلام متى ما حصلت فيه فائدة فهو كلام عند أهل اللغة وأما عند أهل الصلاح واعني به النحاء لا بد أن تكون الألفاظ المستعملة في كلام المتكلم من الألفاظ العربية لأن النحو يبحث في الكلمات العربية كما تقدم معنى ما يبحث في كلام العاجم ولا في كلام غيره. وإنما يبحث في الكلمات العربية فإذا لا بد أن يكون بالوضع والمقصود بالوضع هنا الوضع العربي أي أن الألفاظ التي استعملها المتكلم في كلامه من ألفاظ العرب فإن كانت من غير ألفاظ العرب وإن كان مفيدا وإن كان مركبا وإن كان أيضا لفظا فإنه ليس بكلام عند النحاة وإنما كلام في اللغة وبعضهم يقول المقصود بالوضع أي بالقصد المقصود بالوضع أي بالقصد أن يقصد المتكلم بكلامه إفادة السامع وهذا غير صحيح هذا غير صحيح بل الصحيح أن المقصود بالوضع هو ما سمعت الوضع العربي أن الألفاظ المستعملة من ألفاظ العرب وعلى القول الثاني كلام النائم ليس بكلام وكلام الساهي ليس بكلام إذا قال الساهي في أو قال النايم في كلام ذهب زيد أحيانا يتكلم النائم ليس كذلك لكن هل يقصد إفادة المستمع ما يدري أحد أحدا جالسا بجانبه أو لم يكن ليس كذلك فهو يتكلم من غير أن يعلم أن هناك أحدا جالسا أم لا فعلى هذا قالوا قوله المفيد بالوضع أي أن أن يقصد المتكلم بكلامه فادة السامع فيخرج كلام النائم وهذا ليس صحيح بل كلام النائم مفيد لأن المقصود بالوضعش وضع العربي فإذا استعمل النائم الفاظا عربيا في كلامه وإن لم يقصد إفادة من يستمع فإنه كلام فالحاصل من هذه أو من هذا التعريف أن الكلام النحوي لا بد أن يشمل على هذه الأربعة القيود القيد الأول أن يكون لفظا فإذا كان إشارة أو كتابة فليس بكلام القو... القيد الثاني أن يكون مركبا فخرج غير المركب مثل زيد هل هذا كلام تلفظ شخص بقوله زيد هل هذا كلام ليس بكلام لفقدان التركيب والمقصود بالتركيب هنا التركيب الإسنادي ما المقصود بالتركيب الإسنادي أن يشتمل الكلام على نسبة حكم إلىه إلى اسم فخرج بعلبك حضر موت هذه مركبة حضر وموت لكن كما سمعت ليست مركبة تركيبا سناديا طيب المفيد هذا القيد الثالث ماذا خرج به غير المفيد مثل إن جاء زيد إن جاء زيد وسكت المتكلم خاطبك بهذا الكلام فقال لك إن جاء زيد هل هذا كلام لماذا ليس بكلام، لأنه غير مفيد والمقصود بالمفيد أن يحسن المتكلم السكوت على كلامه بحيث لا ينتظر السامع شيئا آخر. فإذا لم يحسن كان يقول إن جاء زيد ويسكت فهذا ليس بكلام لفقدان الفائدة. طيب القيد الرابع بالوضع أن يكون كلام متكلم بالألفاظ العربية. فإن كان كلامه بغير الألفاظ العربية فليس بكلام عند النحاه وهل هو كلام في اللغه كلام في اللغه لان الكلام في اللغه ما هو ما هو الكلام في النحو على ما ذكر ابن جني فيما تقدم كل لفظ مستقل بنفسه في كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه فكل لفظ مستقل بنفسه أفاد معناه فإنه كلام سواء كان بكلام العرب أو بغير كلام العرب انتهينا من هذه الفقرة وهو قوله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع فمن أسأل من المتاخرين؟ لأنهم أحيانا أنهم يغفلون المتأخرين يغفل أحيانا صحيح يجلس متأخرا ونشرح ربما يتحدث مع صاحبه لكن إن شاء الله الظن بالإخوة غير هذا هم من المتأخرين آخر واحد المطلوب من هو آخر واحد هذا هو المطلوب بالسؤال أحسنت لكن هل سيسمعوني أنا سأسمعه لكنهم ما يدري قال الرجاء إعادة أبيات مبادئ العلوم العشرة يا أخي أكتبها من الإخوة إن شاء الله أو بعد الدرس إن شاء الله خبرك بها الى كم سيستمر هذا الدرس الله اعلم وكم دقيقه سيكون الدرس ومتى بدايه الدرس لايناه ان الله ثلاثه اسينه قال لم يغير الوقت الى الساعه الثامنه هذا الوقت وفين ان شاء الله جيد هذا الوقت الذي نحن فيه ان شاء الله جيد عندك هاتي مثالا على ما اجتمع... اجتمعت فيه هذه القيود الأربعة أين هو المتاخر هذا نريد مثالا على ما اجتمعت فيه هذه القيود الأربعة وما هي القيود الأربعة في الكلام النحوي من هو الأخ هذا انظر لبس لك إن النظارة لأنني أرى ببعيد أرى الغريب بس عندك هات لا ريته أحسنته أربع قيود لفظ مركب مفيد بالوضع أحسن مثال العلم نافع هذا لفظا ليس كذلك ومركب ومفيد أيضا بالوضع العلم نافع نأخذ غيره يا خان بقي وقتهم لأن لخ يقول سننتهي من الدرس إن شاء الله شهر زيادة قليلة إن شاء الله ما ما نتضرقنا نحن طلاب عنه نحاول نختصر قال المصنف رحمه الله وأقسامه ثلاثة لقفت عنده درس الوقت هذا ما هو موجود صح قال وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى انتهى رحمه الله تعالى من تعريف الكلام فأخذ بعد ذلك في بيان الأجزاء التي يتألف الكلام منها فالكلام له أجزاء يتركب منها فلذلك قال وأقسامه ثلاثة فعبر بالأقسام وأراد الأجزاء فقوله وأقسامه أي الكلام الضمير يعود إلى أقرب مذكور ما هو المذكور المتقدم؟ كلام نحن قريب عهد به فقوله أقسامه أي أقسام الكلام ما المقصود في هنا الأجزاء للأنواع المقصود بالأقسام أي الأجزاء التي يتركب منها الكلام أي من مجموعها لا من جميلها فليس المقصود أنه يتركب من جميلها لا أحيانا يتخلف الحرف فتقول زيد قائم قام زيد لست كذلك فإن ذلك تجد الشراح يقولون وأقسام وثلاثة أي أجزاء التي يتركب من مجموعها لا من جميعها لأنه أحيانا يتخلى الحرف فتقول زيد قائم قام زيد فلا يشترط اجتماع هذه الثلاثة في كل كلام ما هو شرط فتارة اجتمع قد قام زيد وتارة لا تجتمع فيتألف الكلام الإسماني في حسب زيد قائم أو من فعل واسم كقولك قام زيد فاجتماع هذه الثلاث الأجزاء في كل كلام ليس بشرط وإنما تارة اجتمع وتارة لا تجتمع، فمن اجتماعها قد قام زيد، ومن عدم اجتماعها زيد قائم قام زيد، فهذا هو المقصود بقوله وأقسامه ثلاثة أي الأجزاء التي يتالف الكلام من مجموعها، فهي هذه الثلاثة الأشياء، فلا تجد كلاما من كلام العرب إلا وفيه هذه الثلاثة. الأشياء مجموعا فيه قد تكون جميعها وقد يتخلف أحيانا نعيش الحرف أحيانا يتخلف الحرف وأما الفعل أيضا كذلك قد يتخلف الفعل وأما الاسم لا يتخلف الكلام أبدا الاسم لا يتخلف في كلام البتة وأما الفعل والحرف قد يتخلفان مثل قولك زيد قائم تخلف الحرف والحرف والفعل أم لم يتخلف تخلف أما الاسم فما من كلام إلا وهو موجود فيه قالوا أقسامه ثلاثة وهذا بالاستقراء استقرى النحاء كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن هذه الثلاث الأقسام وليس هناك رابع وأقسامه ثلاثة وليس ثم رابع يزاد على هذه الثلاثة أقسام الكلام اسم وفعل وحرف ولا يوجد رابع من أين هذا من الاستقراء تتبع والمقصود بالاستقراء هو التتبع تتبع النحاتو كلام العرب فوجدوا أن أقسام الكلام أي الأجزاء التي ترקב منها لا تخرج عن هذه الثلاثة الأشياء قال اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ولكل واحد من هذه الأشياء حد وعلامات كل واحد من هذه الأشياء التي ذكرها الثلاثة له حد أي تعريف وله أيضا كذلك علامات يعرف بها عن غيره فالاسم له حد تعريف فحده هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترم بزمن هذا هو حد الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترم بزمن من الأزمنة الثلاثة مثل زيد زيد هذا اسم أليس كذلك؟ وهو كلمة دلت على معنى في نفسها والمقصود المعنى الذي دلت عليه الذات المسمى بهذا الاسم فزيد كلمة دلت على معنى في نفسها وهي الذات المسمى بهذا الاسم هل اقترنت بزمن من الأزمنة Seattle ما هي الأزمنة الثلاثة الماضي الحال الاستغمال فهل زيد اقترن بالزمن الماضي لم يقترن ولا بالحال ولا, بي ولا بالمستقبل فإذا هذا ايش هذا اسم لأن الاسم ضابط كلمة دلت على معنى في نفسها ما هو المعنى الذي تدل عليه كلمة زيد الذات المسمى بهذا الاسم وهل اقترن بزمن لا وقد يكون هذا الاسم ذاتا وقد يكون معنا من المعاني ليس بذات مثل زيد ذات من الدوات ومعنى من المعاني مثل الصبر جميل صبر جميل قول معروف هذا هل هو ذات الصبر هذا لا وإنما معنى من المعاني وليس بذات محسوسة مشاهدة وإنما هو معنى فالاسم إما أن يكون ذاتا وإما أن يكون معنا من المعاني الذات زيد خالد إلى آخر ذلك هذه كلمات تدل على ذوات معينة والمعنى من المعاني مثل الصبر مثل العلم مثل كذلك الأخذ مثل العطاء إلى آخر ذلك هذه معاني وليس بذوات تشاهد وترى وتمس فهذا بالنسبة لمعنى الاسم وكذلك وما علامة سيئة الكلام عليها عند قوله رحمه الله تعالى فالاسم يعرف إلى آخره سنؤخر نؤخر ذلك إن شاء الله طيب اسم وفعل الفعل له معنيان معناه في اللغة الحدث وكل ما كان حدثا من الأحداث الأكل الشرب إلى آخرها هذا فعل فيه اللغة. ولكن مقصودنا هو المعنى الاصطلاحي كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن من الأزمنة الثلاثة فهذه هي حقيقة الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن من الأزمنة الثلاثة الماضي الحال الاستقبال مثل قام جلس نام هذه عشران أفعال الاستقبالها لأن كلمات دلت على معان أو على معنى في نفسها ما هو المعنى الذي دل عليه قام القيام المعنى الذي دل عليه قام وهو القيام هل اقترن هذا الفعل بزمن الأزمنة اقترنا بزمن الأزمنة وهو الزمن الماضي فإذا قام وجلس ونام وأكل وقعد وأخذ وأعطى هذه كلها أفعال ماضية لأنها كلمات دلت على معاني في نفسها واقترنت بالزمن الماضي يقوم ويجلس ويقعد هذه أفعالهم من اسم الأمان فأفعال لأنها كما ترى كلمات دلت على معنى في نفسها ما هو المعنى الذي دلت عليه القيام كما تقدم في قامة طيب معنى في نفسها واقترنت بزمن من الأزمنة فما هو الذي اقترن به يقوم زمن الحال لأن المضارع إذا أطلق فالمقصود به غالبا الحال وإلا المضارع له زمنان يدل عليهما الحال والاستقبال لكن عند عدم القيود فالأصل أو الغالب فيه أنه يدل عن الحال فإذا قال شخص يقوم زيد إيش نفهم عن القاعدة الأغلبية أنه يفيد الحال لأن المضارع إذا أطلق غالبا يراد به الحال وإذا قيد بحسبه سيقوم زيد سوف يقوم زيد يقوم زيد الآن فهو بحسبه لكن عند الإطلاق فيه ما هنا يا أخوان ولا سهل طيب فقولك الآن يقوم هذا فعل مضارع لأنه كلمة دلت على معنى في نفسها وهو القيام واقترنت بزمن من الأزمن وهو الزمن زمن الحال من أين عرفنا أن المقصود هنا زمن الحال على القاعدة التي ذكر النحاء أن المضارع إذا أطلق أريد به الحال وإلا هو يفيد الحال ويفيد أيضا ما أريد هذا أريد دماء ويفيد أيضا كذلك الاستقبال طيب قم هذا فعل لأنه كلمة دلت على معنى في نفسه وهو القيام واخترنا بزمن من الأزمة وهو الزمن إيش المستقبل لأن الأمر يفيده الاستقبال كما هو معلوم ونستفيد من هذه الأزمن الثلاثة أن الأفعال أيضا إش. نستفيد من هذه الأزمن الثلاثة التي يقترن بها الفعل أن الأفعال ثلاثة ماضم ومضارع وأمر أحسنتم قالوا أقساموا ثلاثة اسم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وهذا قد لا بد منه لأن الحرف حرفان حرف يأتي لمعنى وهو المقصود عند النحاة وحرف يأتي لغير معنى وهي حروف الهجاء التي تتركب منها الكلمات فهذه حروف لكن لم تأتي لمعاني مثل الزاي من زيد هل هذا حرف جاء لمعنى لا ما يوجد معنى من المعاني في زيد الزاي من زين ومثل أيضا كذلك القاف من قامة هذا حرف لكن هل جاء لمعنى لم يأتي لمعنى فقوله حرف جاء لمعنى هذا القيد هل أراد به إخراج شيء أم هو لبيان الواقع أن الحرف لا يأتي إلا لمعنى بل أراد به إخراج الحرف الذي ليس له معنى وهي حروف الهجاء مثل القاف من قامة والزاي من زيد وكذلك الجيم من جنسة، فهذه حروف تتركب منها الكلمات، فالحروفها أو الحرف حرفان حروف مباني وحروف إيش معاني هذا الذي يحفظ حروف مباني أي تبنى منها الكلمات زيد بني من الزاي ومن الياء ومن إيش ومن الدال قامة بني من القاف ومن الالف ومن ومن الميم هذه حروف السمة مباني لأن الكلمات تبنى منها وحروف معاني سيات الكلام عليها وهي المقصودة هنا مثل من وهل وعن مثل حروف الجر حروف النصب حروف الجزم هذه كلها حروف جاءت ليش لمعنى من المعاني وهي المقصودة هنا وهي المقصودة هنا ما هي هذه الحروف المقصودة هنا قلنا مثل حروف النصب ومثل حروف الجر ومثل حروف الجزم فهذه حروف جاءت لمعنى والنحو يقصدها بقول حرف جاء لمعنى وأما حروف المباني التي تبنى بها الكلمات فليست مقصودة عند أهل النحو فإذا قوله جاء لمعنى هذا قيد لأجل إخراج الحروف التي ليست لها معاني سبحانه الله وحمدك لا إنا من صبر الله